بوك تو <تصفيق> <تصفيق> يا باي نالك أربعة وخمسون أربعة وخمسون كونو <تصفيق> قولو التسوق التسوق نيني وكبهما ننقونا لننقودنان أريد أن أشتري هدية اريد ان اشتري هديه كاني خريج انيتي قاد ولكن ان لا تكون غاليه كثيرا ولكن ان لا تكون غاليه كثيرا بهوسه وك هاند باج ربما شنطه يد ربما شنطه يد ايه رينغو كوالي ميكو أي لون تحب أي لون تحب نالو بو غودم رانغو ليدا تلوب اسود بني او ابيض اسود بني او ابيض تشينادا ليدا بيدادا كبيره او صغيره كبيره او صغيره نن دي ني చూడచ్చ اتسمح لي ان ارى هذه اتسمح لي ان ارى هذه ادي تولโต तयार चेसनादा هل هذه من جلد طبيعي هل هذه من جلد طبيعي ليدا ادي प्लास्टिक तो तयार चेसनादा او هل هي من جلد صناعي او هل هي من جلد صناعي نيجंगा تولโตने तयार जेयपडीनदी من جلدن طبيعي طبعا من جلد طبيعي طبعا اي دي چالا نانیمایندی هذه نوعيه ممتازه هذه نوعيه ممتازه ఈ బ్యాగ్ నిజంగా చాలా తక్కువ వెలకే అమ్మబడుతున్నది నేను తీసుకుంటాను سااخذها سااخذها اوصرم ايتي نن ديني مارچ كو واتشا هل يمكن ان استبدلها اذا لازم هل يمكن ان استبدلها اذا لازم تطقوندا بالتاكيد بالتاكيد مرنديني بهمان اللاغا باك جهدا نغلفها كهديه نغلفها كهديه كاشير اكडला ونادوا هناك الصندوق الدفع هناك الصندوق